بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م اولبت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 فُسِهِمَّا خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَْرضَ وَمَا بَنَهُمَا إِلَّا بِالحَق وَأَجَلِم مُسَمَّ وَإِ كَثًا مِنًَا النَّاسِ بِِقَ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 أفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بَيْنَكُمْ وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 لَرَبَّلَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن, شركاء هل لكم من مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنَاتُمْ فِيهِ ثَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَإِيَّاتُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُونَ قُونٌ أَوْ لَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء ويقدر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 ومن آياته أي يرسل الياح مبشرات وليثيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَتَقَطَّعَ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 ثاني رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيل الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسل نارا فرأه مصفر اللضوء لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي عُمْيٍ عَن İn tesmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum